وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ يُقَانِ عَمَّا يَعْمَلُونَ تِلْقَرَأَمَ حَفْصٌ رَتِّي يَعْمَلُونَ قَرَأَمَ كِسَائِفَ أَبْرَتِي تَعْمَلُونَ قَرَأَمَ ذُبَأَ آيَ انْتُنِي أَكِجْتُ قَد نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ أَقُمَا عُلَمَاءَ جِدًّا آيَنْتُن سَيَقُولُونَ دُرَ بُوتِلَّ يَدَنِي padnara ni muhammad yokan haduni garra taqalluba wajhika fi s-samaa ful likhe sami khe soli isaa rasul rabbi sallallahu alaihi wa sallam qibla kaaba ka'ba garagalani jechu hawani jibril wahyi fidaytin dufaabada kajedu Lällen jokainen jibril isam bira demnanin duu kalallan, wa wahyina fi denat tede bi ajat, ani samikes ollaan. Jokan takelubu vajihikajet sami kalaltu, eddu si karrej raya rasulakiyejadan, maanan ejajenne fuulajenne, tokko ma valmati kalaya. Falanu vallianna ka. فأنا نقول يا رسولك يو كان يسيف كننا ججو اللي نتها فأنا نقول يا رسولك فلا نقول أنك فأنا نقول إذا فأنا نقول قبلة ترضى تسني فأنا نقول أفتنا فواللي وجهك شطر المسجد الحرام قرقل تفولك قرم مسجد الحرام شطر جت شون أستدي جرا جهة مسجد الحرام قرقل يو كاني ولا كام مسجد الحرام قرقل يو بيتي دا يو برج راثن ولا كا اسيت يو يو كا اسيمت ما تما اسيت قرقلوته يو واجبة يوبران جرات امو جيها مايسي غرقلو تويو غاري لا كاناب شطرين كلتشونيك اباتا شطري معنا جيها غرا غرون مسجد الحرام غرقلي سلاتي جتش بقمتات التوتات يو كان يوجال جراته مسجد الحرام مايسات غرقلي سلاتي جتش لا وحيث ما كنتم بقمتات التوتات يا مؤمن فوالو وجوهكم شطرهو فولكيسا غرقلا جها مسجد الحرام اما استيتي اكا تاقبلا اتغرقلا سدينو نودبتة جرأ اكا ميجنن يو بير جرأتن قالتين قعبات تغرقلو يو اررافاقو جرأتن جهايثي قعبا يو امو امال جرأتن اكا ميجن ja kuntum, fawallu, ujuha shataru ja biro, ujuha kumshatarobi, ja Fawallu ujuha kumshatarobi, ja maalafaj, ujuha kumshatarobi, ja ujuha kumshatarobi, ja ujuha kumshatarobi, ja ujuha kumshatarobi, ja ujuha kumshatarobi, ja ujuha kumshatarobi, ja Garagalun isa hakarabi keti rata hejechu nibekani. Lamiri in Nahul Hakku Botadin itti debi u Hasawa Garagalin sa Kaaba Sanitti debya. kitab kun karan isan ittimbekudan dayan Keblan garagalun sun hakatahu ambiatu Isaan itti hime Yoka kitabu hike sati argan nabi Muhammad kun قبلان إسا كعبات تجارا غلا جدّو يوكا إسان كنا تو أمبيو س إساني, إساني شريعة محمد شريعة إساني تا بيت المقدس ديمون لا يعلمون نبيه الحق من ربهم حق رب إساني راته جت ندويس ملئ قرين إساني وما الله بغافل عما يعملون رب الآن درجة تانية وأن إساني هجة سنى قلت إساني قلت همت إساني سن الرتي ولئن أتيت والله يو يا محمد يا رسولك يا Alladhina uutu alkitabaa, isaan nan kitabaa kenna man kanatti yo lufte Bi kulli aayatin ma tabi'u kiblatak. Chufu ma aaya isaan sigaafatani yok abatte itte lufte, ma tabi'u kiblatak. Kiblatii kagara galani yokaa kaysi jala Huma taane. Huomaa pit ee, yo itte pidde, isaan sun kiblaake sinhurdofani كثيراً توني رسول أو بسيسوا فكِساتي قبدي ربي كبو وجه ون إنسان هكذا إنسانيف رجاق أبتنى أدوهنتهن شبها وهي وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ ۖ أَتِلَّنَ كَهَرْدَفْتُنَّ تَانِ قِبْلَى إِسَانِ إِسَانْجَلَ هِنْدِيم تُجِجُّو مَعَانًا كَنَا رَسُولَتْ أورغاجير أَتِلَّجَلَنْ دِيمِنِي أُفْكَيْ سَاقَبَجِجُّو وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ غَرِينْ إِسَانِ قبلة بعض قبلة يهودا في نسارا لن ودو نجلد مجداني سيفيات ديانو إسان مانو والابيق ابني جد ربين كنا سبحانه وتعالى قريد إساني قبلة قريهن هرده يهودا بيت المقدسة يوغر اقلتو كريستاني أم هو جرب بأدوه جرب قلتي كبلة إساني كسرتي كانافجره ولن هرده فني أكمل تنهرده في سين جلا يجلان اتبعت تبعته يهردت يا رسوله أهو أهم في إساني جلا في دي إساني جلا يوقديم تثاثي من بعد ما جاء من العلم ارجع علمين ست لفت بودا علمين سني وحي لا وحي يقول لكي يتبعون في السبب إنك إذاً لمن الظالمين أتي نما لبوكي مير راتاتا نبينا صلى الله عليه وسلم قبل إساني أكا جالاً ديبني لورقمانيتي نجيرا ملا الرسولة ملا إسلام ماتي ملا دوران دبرتسان مرشار تجير توان تاتي كانافوي رسولك نجل ديم عملي اني كبيرو جل ديم انته الذين آتيناهم الكتاب إسان كتابك إن من يهودا في نساران يعرفونه رسولك إنك ننبيكني يوكان يعرفونه جدش كبلاً غرغلو كان نبيك بيت المقدس راقر يوكان بياته اتهمه يوكان كتابه فيكي ستي أرقن إسان نن سني اكمت بيه كما يعرفون ابناءهم اقوم علما ان وفي به كنتي كان نمني بيكن. نبي محمد نمن أق علم وفي به كتي اللي بيه كان جن فما علم وفي به محمد حقته قبلان تنس رغاته نوب بهكني غرو فريقا منهم ليكتمون الحق جمن إسحان الراته حقته نبي يمّا محمد نبي يوكان كبلات جرو جرجالكم حقته نادواه نبي إنهم أنججو إسحان سنى وهم يعلمون حال كبيهن تيانين وأنت كن حقته الحق من ربك حيث ربيك الراعي يا محمد حقته رب فلا تكونن من الممترين هنشكن ورشه القره انتهي يا رسولك نحيد ربي كثير راته هنشكن اذا ننسون اذوبه حق رؤسني حق رؤسون اذا نكون اكهك سنشك في نجد جورا ومن اهل الكتاب اكشك حيث ربي إثنين راهته أكن شكنا جدورة فلا تكوننا من الممترين جدء رسول في اتهام جرا شكنا نمش القر عن تهنأ يا رسول كيرنا جدء اتهامات نجرة رأني تناكستي ربي كن قبلة مسلمتها جرى كعبات جرى كل شيء بنا أكما صحابة براء جد أمو جد رسول ربي وجد جربي تلمقذ ستة جرق اللي جي أقوداني سادات سلاة جد رسول ربي مديناء جلاني جنان جي ألمبا كيسا جرق عبا جرق لاجد ربي انكينا هايما قد جرق عبا جرق اللي تنين سلاة جد أجدور رسول ربي ويتا جرق بيت المقذ جرق سلاة سامي كيسا اللالني بادا ربي ادو غرا كعبانا غرا غلجة جدشو هاوان يهوداتو إسان عيبي السيمال جدتي وفي أمانتي كي خردوفانون جدا وفي كبلاء كينا غرا غلجة ننسالاتا جدتي يهودار بيت المقدسي تغرا غلطي إسين أكاس جنا الرسول ربي هاواني غرا كعبانا غرا غلجة ربي نو الاني حوي نبيييكنا وانقالبي كيساتي بيكوف جدشا جبريل رسول براء جرسه والقرء جنر رسول ربي ذو خلالان ويجبر الجرسه والقرء بدا وحينا في دا جت شو هونيتين أشرت ربي نلأني قد نرى تقلب وجهك جت سي رسول ربي صلى الله عليه وسلم قبل إساني جرا كعباتي جرا قلاني أشرت رسول ربي يا جبريل سلاني تنجرا بهي المقدسي تجرا قللي سلاني هو مال تاتي جنانين وما كان الله ليطيع إيمانكم رب إبادات سنتدلقت إن جلهم بلس وجت ولت الآبتنimbus سجلني درثيت نتلوت رتج ولت والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.